ثبت يدا أبي لهب وتب خاسرت يدا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب بن عبد المطلب بخسران عمله إذ كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وخاب سعيه ما أغنى عنه ماله وما كسب أي شيء أغنى عنه ماله وولده لم يدفع عنه عذابا ولم يجلب له رحمة سيصلى نارا ذات لهب سيدخل يوم القيامة نارا ذات لهب يقاسي حرها وامرأته حمالة الحطب وستدخلها زوجته أم جميل التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الشوك في طريقه في جيدها حبل من مسد في عنقها حبل محكم الفتل تساق به إلى النار